والسماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا الضغاث أحلا بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأية كما أرسل الأولون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 فَرَمَا احَسُّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَالِدِينَ وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن من عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يفترن أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عن ما لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آله كلها تبرهانكم هذا ذكر منعيا وذكر ما من قبله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إليه.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 لَدَيْهِمْ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا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 لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم النار ولا عفهورهم ولا عفهورهم ولا هم يصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يفرون ولقد استهزأ برسول من قبل كفاح قبل الذين منهم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 بل ما تعلها أولئك حتى قال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهموا الخالدون قل إنما أذرك بالوحيد ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليون القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خرد أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 وإن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاذا الا كثيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا مَنْ فعل هذا بالهاتنا انه لن الظالمين قالوا سمعنا فَدَيْ يذكرهم يقال لهم ابراهيم قالوا فادوا به على اعير الناس لعلهم يشهدون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 المترجم ونجئناه برؤى إلى الأرض التي ذركن فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافله وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عادين ولوطاً اتيناه حكماً وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائف انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 فِيَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغُصُّونَ نَرَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 انهم في رحمتنا انهم من الصالحين وظنوا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالين فاستجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين فاستجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاست جبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاءً وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهْبًا وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَوْشِيَينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةٌ لِلْعَالَمِينَ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 وهم من كل حدب يسلون وقترَب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غارين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم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 نطوي السماءك طي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ